أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ يُحْيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لا ان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطبيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون